الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية ادم ومن من حملنا مع نوح ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية ابراهيم واسراءيل ومن من هدينا وجت بيننا